يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قليل لا تمار فيهم الا مرائا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا